Bismillahir Rahmanir يا ايها المزمل ومن الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أوزد عليه ورد القرآن ترتيلا ان سنقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا إن لك في النهار سبحا قويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتفذ وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وَالْكَاذِبِينَ أَنَّ النِّعْمَةَ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَهُمْ وَجْهِيمًا وَقَعَامًا ذَاقُصَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يوم ترجخ الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهلاً إن أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فأصافر فرعون ورسول فأخذناه وأخذوا وبيلاً فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الرِّيَاحَ شِيبًا السَّمَاءُ